سوم صور علينا الغروب الكبير قرر وهب شموس حمن الرطب وشلالي بروج العالم تحاكي السماء بعان السماء وشلالي بروج العالم تحاكي السماء المجد وروح الاطاهر رقيق عديم موسى طبات وماجد المجد من الرشيد